والله ولا عين ولا عيان اللي علي ما قصد لي اي والله ولا عيان اوان دعدتني زي عندي والله دعدتني زي هنا عندي والله ولا عايا يا يا والله ولا عاد لا عباس لا جعفر يا هان اي الى ولا واه والله ولا عبد الله كلها اقطع اياتها ح.. هي آي ايات بي